جاي صعالش تكلم معاي وكلم حزام وابوج منهاي يعني كلم حزام ما كلم راجل كلم حزام وقال لها ووضع ما يتحمل الانتظار والموضوع سيتعدى ما يتعدى بس بس سيتعدى صحبتها بره قال هو كلمني وقال لنا لبت بحق قونسك وان اللي راسل لبتبه هو با لبتبه اللي راسل مو هو قالوا بس براسها تقعد على بعض وتتخزين نعامه يودوا فوق الدجار ويقول ان انا سويته انا سويته قال حج انا بحل الموضوع وانا ارضيها وما... قال شوف انا بح... هم حطوا الموضوع في يدك اول مره وحسيت ما فهمت ما, س... ما سويت شيء لكن المره هذه انا بحط في يدك وانا باقعد بعد اخوك وتقعد امك وتقعد بنتنا وتسمع من بنت ايش عندها وتسمع من اخوك ايش عنده الموضوع على معروف او تسمع اما التهتدال هذي قال والله انه يبغاها هذي فايل انه يبغاها وانه متنجم وانه ما يبغى قال انا مبغى ترمى هذي سمعت من اول, اول فايلة لكن هذي عمتي لا اسمح للمد يد عليها بالمرة ابدا يدت مد عليها وهينها وبدم عليها بس قال لي جاهز اغراضي